Allah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 الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 وإذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واتبعوا ما تثل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشطين كفرونوعمونون الناس الصح وما كفسُ لَم ولا شطين كفَون علممونون الناس الصح وما كفرسُ لَم و إن شعطين كفَونعلممونون الناس الصح وما كفَسُ لَم و شطين كفرون عنمونون الناس السح يعلممونون الناس الس يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين بباب لثاروت وماروت وما يعلمان منا احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر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 نَبِيٍّ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ نَبِيٍّ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ نَبِيٍّ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ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 فاقوا وافصحوا حتى ياتي الله بامر ان الله على كل شيء قدير ودكثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم كفارا حسدا من عند من عند انفثهم كفارا حسدا من عند انفسهم واد كثير من اهل الكتاب لو يردون كن من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق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 إلى <تصفيق> كَمَا وَاثَى لِأَرْضٍ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ السَّمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا من كل وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب مسخر بين السماء والارض بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه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 من همزه ونفخه ونفخه ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واخفلا الليل والنهار لآيات لأرى الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إن كَمَن تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ وَالْبَنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا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 أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجعوا وأخرجوا من ذيارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ونحفها الأمار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرونك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم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 مَن قَلِيلًا أَلَا إِن كَانَ لَهُمْ أَدْعُوهم مِنْ رَبِّهِم إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه أم يحسدون مما تعنا ما آته الله من فضله وَقَضَيْنَا آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا على ما آتاه الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاه الله من أم <تصفيق> أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ أَمْ يَحْسُدُونَ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه إن ربكم الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض في ستة أيام ثم العرش يغشى الليلا لا يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر كبار ك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إِهُ لاَا يُحِبّهِمتَدم وَلَا تُكْْتِدُ فِي الأأَرضِ بعد يسْناحِهَا وَدُرُهُ خَنْفَ وَطَمَعَ إِ رَحْمَتَ اللهَّ قَربُ مِنَ المُحسِْمين أَعوودُ بالِلَّهِ السَّمِياء العليم مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيم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 وجاءوا بسحر عظيم فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان القي عصاك بعيداه يتلقف ما يأثكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون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 فَوَقَعَ الْحَقُّ وَظَلَمَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا فغلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون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 فوقع الحق وضل ما كانوا يعملون فوقع الحق وضل ما كانوا يعملون فوقع الحق وضل ما كانوا يعملون فوقع الحق ما كانوا يعملون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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ فَآمَنُوا مِنَّا فِي عِزِّ الْعَالَمِينَ رب موسى قال فرعون اامنتم بي قبل ان اذن لكم ان هذا مكر مكرتموه في المدينه ماكرتموه في مدينه لتخرجوا منها اهلها فسنعلمون لا أقطع عن عيديكوم وأرجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا منقلبون ومن سنقم منا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 أصح هذا ولا يفلح الساحون أزح هذا وَلاَا يُفح الساحون أزح هذا وَلا يُفح الساحون أزح هذا وَلا يُفح الساحون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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَال لَّهُمْ مُوسَى الْقُوا الْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ إن الله لا يسلح عمل المفسدين قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبقله قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبقله قال موسى ما جئتم به السحر إن ان الله سيبطلهم ان الله سيبطلهم ان الله سيبطلهم ان الله سيبطلهم الله سيبطلهم ان الله سيبطلهم ان الله لا يصلح عملا مفسدين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 شيء الا يسبح بحمده ولكن ولكن لا تفقهون تسبيحه انه كان حليلا الغفورا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 وَيُغَاثُ الَّذِينَ آمَنُوا الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَأَنذِرِ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا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 فَمْ حَسِبْتَ عَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ الرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذَا وَالْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَذُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئِ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولولا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 أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دونه أولياء إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلاً قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ عَمَّا لَا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أَلَا إِنَّ الَّذِينَ كفروا بآيات ربهم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 كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا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 ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجلتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا, فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نغلفه نَحْنُ ولا أنت مكانا قال موعدكم يول الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعا فجمع كيده ثم أتا قال له الموسى وإلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسفتكم بعذابا والخاب من افترا فتنزع امرهم بينهم واسر النجوى طال ان هذان للساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم يريدان ان يخرجاكم من بسحرهما ويذهبا بطريقكم المثنى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 انما فرع كيد ساحر ولا يفيح الساحر حيث اتى انما فرع كيد ساحر انما فرع كيد ساحر انما فرع كيد ساحر انما فرع كيد وَرَأَى كَيْدُ سَاحِرٍ وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ رَبَّنَا أَمْنُنَا وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَعْلَمَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرٌكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَوْ قَطَعْنَا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأَصَيَّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ أينا أشذ عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنتقى পপয়নিয়াল পপায়ন ক্রসন ওরি মিনে হৃ ওই রিল জগন্মু চুপি না ওই الصالحات فأولئك فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن كجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تذكى أعوذ بالله السميع العليم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 وقل رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه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 لا برمان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يسيح الكافرون وقل رب يغفر ورحم وأنت خير الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصبا المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسكه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم أعوذ بالله السميع العليم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 قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا خَالِصًا لَهَا غَيْرَ إِلَاجَلًا أُجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظمين قال للملئ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث بالمداء حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة الميطات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعََّنَا لَاتَّبِعُ السَّحَرَتَئِ كَُواهُم الغَالِبين فَلَ جَ أَتَّحَوَةٌ قالول فِي الروَ إَِّ لَنَالَأَجَى أََّ لَنَالَ أَجَان إ كُ نَحْنُ الْ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعطيهم وقالوا بعزة فرعون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 لا نقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا نطلب انكم اجمعين قالوا لا غير اننا الى ربنا منقلب اننا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفاء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 كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملئ الأعلى ويقذفون من كل جانب زحورا ولهم صيد الا من خطف في خطفه فاسبعموشهب ثاقب فاستفسهم اهم اشرب خلقا ام ان خلقنا ثم خلقناه من طير لاذب بل عجبتا يسخرون واذا ذكروا لا يذكرون واذا راوا ايه تَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ نَّبِيٍّ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ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 وَإِذْ خَرَجْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرَهُ قَالُوا انصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ يُنذِرِيلُ قَالُوا يَا قَوْمَنَا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 ويجيركم من عذاب اليم ومن لا يجد داعي الله فليس بمعجز في الارض فليس بمعجز في الارض وليس له من ذوله اولياء خلَق السَّم وَاد وَ الأرضَ وَلَ يعِيَ بخَلْقين وَلَ يعِيَ بخْق ببادٍ علىلَ يحنَ لمت بَلَ عَلَكُ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 القوم الفاسقون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خاشعا متفدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا لَّا رَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ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 وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير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 ورجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجئ بصركرتين انقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجئ بصركرتين انقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير فرجع بصرنا التراب من فوق فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقرب إليك البصر خاسئا وهو حثير ولقد زينا السماع الدنيا بمصابيح وجعلناها, وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه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 جدلنا ما من اتراس فوجدنا هامن اتراسا شديدا وشربا واننا نقعد منها مقاعد للسام فمن يسمع الا يجد له شيابا الرصد واننا لا ندري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 أن لن نعجز فِي في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فَمَن الْ الأأَسْلَمَ فَأون إِكَ تَحَرَ رَشَجَ وَأَنَّا القاسِطونَ فَكون جَمَن مَحَطَبَ وَأَنَّ لمُسْنِمونَ وَمِ القاسِثُ فمَن أَسْلَمَ فَول فتحروا رشدا وأما القاسقون فكانوا لجهنم حطبا وألو إذ قاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفنهم فيه ومن يعرض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 فإن له نار جهنم ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يبعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا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 إِ لَمِتَظَامِر الرَس فََّهُ يَسْلُكُمِ ذَيْن يَديَيْه فإَِّم يَسْكُمِذَيْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْف رَصَدَا ليعلم أن قد أبله رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه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 الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحاد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بربي فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقاب ومن شر نفاتات في عقاد ومن شر حاسد إذا حساد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بربي فلق من شر خَلَقَ خلق ومن شر غاسق إذا وقاد ومن شر النفاتات في العقاد ومن شر حاسد إذا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقاد ومن شر نفاتات في عقاد ومن شر حاسد إذا حساد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسوات الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس